بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله للعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصلم على نبينا محمد وعلى الله صلى وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاوح يكويد ببابي في فلاس الغريم لنكي الدين تلقو له هاين وعي روضوه وحوله وبحلها يدين تهوه فلاص الغريم يعني وحيداها أنه صار إلى حال ليس له فلوس فلوس قال بمعنى وحلها كان يوحوها هذه حالة فلوس هيسا فلوس سيكون ليسيقود لعكتاً لسكيرها لكن سكرنا وحلوس هيقاننا وحي أن ذهب فضاء نحين أما دنهم يدين نار نحين باوحى الله يقاننا فلوس والله يقاننا سادكت الضحافظ ان حجر اسقلان في الفواريا مركو تعاريف ليه و خليهه المساله و على هذا في افلس للسلب للسلبي و السلبيوله ياهي مركا و قفكي ان هو وخبه يسن بالكوتس ليسه و من قدامه الرحمن بال المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته مال ما هو باشيسه كدوالنا مال ورذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون من المفلس قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم ولا متاع قال ليس ذلك المفلس ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحصناتي الأمثال الجبال ويأتي وقد ظلم هذا ولطم هذا وأخذ من من عرض هذا فيأخذ هذا من حصناتي وهذا من حصناتي فإن عليه الشيء أخذ من سيئاتهم فرد عليه حديثك في صيح المسلم يعني سحابة النبي صلى الله عليه وسلم وركب كي لنبقه mufliska mataqanaysay u yaqaanay bay macna u sharxeen oo waxay raahayn waa qof aan dirham allahayna iyo mataa allahayna iyo alaab kaas aan anagu mufliis u naqaana nabigu sallallahu alayhi wasallam fi hada maqam mid kale uu ka hadlaye alayhi salatu wassalam way allahus saaf murqas fuqahadu waxay ku taareef marka sida weeyaan taareefisu laakiin fuqahada وحيرا وخرجه أكثر من دخله وحيرا هان دهين تلقود إياها ما القوة هاستو محاببتا دهين تلقود إياها بدا هذا هو المفلس بإياه خرشك وحاوة يانك بحيا إيا دخل إيا فأيدا سو قليسا خرشك بحيا كبرا كاسا وحالا ها مفلس qaalada mar ka duu ninkii waxruu kaamaa haday mahall shaydiga inuu قال رحمه الله تعالى باب ما جاء وحيكين باب يا فلاس الغريم منك الدميسان وحيكي من مرخص حويان عيرو غيسا وحدثني عن مالك عين عن ابن الشهابي الزهوري عن ابن بكر من عبد الرحمن الحارث من هشام القراشي المخزومي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري أيما أرغج لننكسته واباعي بما تعن لف فافلس وعيربه الذي كي باعه كي سلم من حقيسه ولم يقبض اسره ونك قادمي ولم يقبض ونك قادنين ولام يقبض ونك قادنين باعي وحيبي الذي كي باعه كي من ثمن لعقته سن وكن قادنين فوجده هلب عينيه فهو يسرى حق أبو حق نيرباً به حول هذا ما الله تضع الذي يبتعه كسو يبسره فصاحب المطاعن ان لك ألابته وصاحبه وصاحبه ان وصاحبه فيه مرقى الحديثة قصوة الغرماء فيه أي في متاعه ألابته سبحانه قصوة الغرماء باتك كاليدين طلب مورخون حديثه سيده ارتوا امرسل الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وحليه رحمه الله تعالى جميع وحويان ولا جميع رواه عن مالك مرسل الا عبد الرزاق وحليه ويو يري حديث كان رواه الامام مالك وضان امرسل بي كوسو سادين الا عبد الرزاق يعني بخلف عنه ليبا طال صغير نفسه مرقا وعبد الرزاق بقى وحليه عن مالك ابن شهاب ابن انا بيوراتم <تكلم> اول مرخوه لسو خلافاي اصحاب الزهره يعني اسكو في وصله وفي ارساله كانوا غير انسا خلاف كجلا قالوا خيرا هين مرسل كانوا لقادن قالوا متصل كانوا لقادن قالوا انهم <تكلم> حفظوا بدن قالوا قالوا ديع لو بديا امره عبد العزيز علي بكر علي فريده طورهم <تكلم> مرفوعا بشير بن نهيك مهشان بن يحيى كلاهو عنا به رؤية مرفوعا واي الأخرى الحديثي كنت لأي يمانا ومرقه يما أولا يستركيبه ويهان وانا اسم ينوم ومنابة حرف الشرطين بيداها وعقل إليها مرقه أي ذا سيدي ذا أوكل إليها ما كل وبحسا ما, تضي... ما تضاف ما أي كما واعربت ما لم تضف هذ اللي يضاف هي هذ يضاف هي وبحسب ما يضاف اليها وحل يضافيون بيتحي لكن هذه أي مرخان اللي يضافين بكون الياء فلافه كجده مرخه اي كما واعربت ما لم تضف وصل وصلها ضمير من حذف وبعض وبعضهما معربا مطلقا وفي في اي اي يقطفي من مالك اسي دائه واي مرخ وحويا محصول هي هديهد وحويا يقفي امهيس او علاوه كيبيس لا عكسنا علاوهتنا واخواده كا قادان علاوه تا ديو ومي... نينكينا و قيروباي بنت نونو كو غدي كارين علاوه تا ديو ميشا وحدثني عن عن يحياء بن سعيد العنسارية عن أبي بكر بن محمد بن عمر الحزن عن عمر بن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز بن مروان الخليفة العادل عن أبي بكر بن عبد الغحمن بن الحارث بن هشام عن أبي غير تعمى الله صلى الله عليه وسلم قال حولي أيما الرجل لنك سوى أفلصى عيروبة فأذلك الرجل لنك سوى لما لو حوليس بعيني عين تودع فهو حق به سوى أحق نبضى من غيره غيرقي حديثي بخاري وصوصاري في فتاة الاستغراضي وأداي الديون بابو إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض نصلنا في صيحي في فتاة المساقق بصوصاري بابو من أدرك باعه. باع ما باعه عند المفتري والقض أفلس وي قرضي قال لكي بخاري هذا باب كاسو بابيسي بابو إذا جاء باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به باب كاسو باب إيساك حدان أماهيسية حدان كئي بسما يسميت بها العقب هذا معيسي مثلا أموحوراننا الباب هذا معيسي قرض إذا يبيع ما يسميت بها استواء لك رقاضيها ومسالتها سيد ماضية دون دل أمورا با يضاد بأي لك الجلتة مالكي ذو إيكا مالك لقي لا يوجد مرقه قولة مرقه سبحانه لكن المشافع رحمه الله تعالى يعلمك له ايام يدوح فالك لقيمة يوائز هميت واي هيا اللهم استعان شروط دع مرقه الله شرط ليا بإلحان سيد بن قدام وكالي الحمد شمشرت له كشة في كتابه المقني جلالك اللي حاصف هذا صنب قولي صدني السجد ورحم الله تعالى شرد الكوبات وان تكون الصلعه باقيه بعينها لم يتلف بعضها وإن علبت السيده دي تاويسدي باق كنت قيركدان دبن اكسلان لا يبن سيدي علبت ايتاي كو يكون الماضي زاد زياده متصله اربت وان زياده زياده متصله كسم كسمني سي مثل حي شو وكلي ولكن انه ويناتو وكلي ووهو ووهين ورخاص حوياان اينالوفتو مرقاس أين ziyadin laakiin ziyadaa muthassila iyo ziyadaa munfasila wala kala qaada khilaaf aan ka taagan ibaa maaliki shaafi'i waxa uu yimaa qowha uu wayo ziyadaa muthassilka sida neefkan uu siicayno kale waxa ma diidisa inaa xoraa ku noqoto laakiin فرب الناس الله يكون البيع وقبض من سمني ها شيئا بايع وان الله عقدن كقادان وحبا حدو قيبسي قاتاي ده حقسي ودخايا سس في القديمة اراهن لكن علي بن في قوله الجديد يستقو حليامه في الجديدكا ما قيب بو قاتيسو ما هان قيبته و حدين بو دحوليسا سوديسن قيبس ملعقتودو قاتلنا او qonsi saqdiimka laakiin saagu nadaahibal qahweeyo shafiic qonsi saqdiimka aya waxay ku tagay markaa waxaa way ina marhabu walaal aha noqoto wuxu ka qaato inuu ku noqon kadoe. Tayib Allahu subhanahu wa ta'ala sharr iyo afrod hayna qala yaa kuuna taalluq baa haqqa gheer qof الشرط يكون المفلس حيا وأنه نوريه أنك مفلس عيروبي أما إذا مات فالباعع أصوة الغرم بإله هذا لكن إنك الضائع غرم ذكو اللمي يجيئا شانت شرق خذها بجون الثواني قال مالك الحور رحمه الله تعالى في الرجل من الرجل من الرجل من الرجل من الرجل من الرجل مطاعنا لا يوجد الرجل فأفلص عيروبي المطاع فإن البائع با... إذا وجد مركوه له شيء عن شيء شيء من المطاعب التي ساكمده بعين اللفتة ينويه أخذه قادنا وإمكان المشتري المشتري هو هدئوه قد باع كيبي بعضها المطاعب تبارك دعيتك لكسيبي وفرققه لكي فصالح من المطاعب إنك المطاعب تيسكلا وبائع أحقب به ساكيحانا ببنى قيب تصالح من المطاعب الكوة الدين تيسكلا لا يمنحه مديد ما فرقق المطاعب وحيوك لقيا منك مشتريه منه مطاع الابتحقين وكالقيا أن يأخذ الوقات الضائع ما وجد وحيوه رب عيله عن فإن اقتضى هدوقت أقاته من ثمن المبتاع قفك المشتري على العكسة شيئا وحون فأحبه جعل هذا أن يرده من سعره ويقبض أقاتما وجده يحبهن من مطاعه الأبتسا ويقول وهذا فيما لم يجد حونه إلا أصوأ الغرماء يغرم ذكو لسما فذلك الله ورخا سببنا يحي وركني ورسح لنا وصدح مسألو شيخي ناشيغي جل عراك الهو محر وعيه وعيه مساله لهوريت ممكن الاابات ايبيس اي راتي واتيبيس نينكي ونقاطه قف في مشتريه ها ابيي بايعها الااباتي هداهسو واخ كميد اه لفتيدي هداهسو وااد قاداني حقيقه ورهنو كلي ايبيي او قيبنو ايبيي قيبنو عمر خاصو ويان اسكهيسو قيبو مثل الايبيي qayb tu uibiye waa sideeda iyadu laakiin maadaan qayb iyee inta ma qaadan karti lagu dhimiyay waaad qaadana way kuu barnaamijka ay ku leeyahay warxaha fahteen marka kuso ahraal qaadan buuleeyahay waa hal mesalo xagga niga dhig mesalada iyada hadii ka waran qofkii mustariiga ahaa adiga qaadatay waxa wayan allah u saaneen laacti wax kamida aad baad si و نحن ملخص حويا ايكو حريم محاجج لاته ان الاراضي هذه نقاضته و حين نعد عيليسو بلمسالاده ايده كو رنيده ايدنا واي يقول صمود فهم لكن حد يدنا اسحاق مضاحيم الرغاويه ايه بما شافي في قوله ها ترديم صوماها حق نجم حضي ونوغشي ونيلنا كل لا سميهو دقة كلام منك بنت انت كره حالك لنماريو ان بايسن لا بدل دي فاش دا معناه هيدو لقبنا سفيع عندو في صحبه قال مالك وحرده حبل الله تعالى في رجل من كو باعي بي مرجلن كلكي فأخلص على المبتاع المشترق باعي روغيه فإن البعاء قفل باعيه إذا وجد مركو على شيء شيء شيء على ابتسة كميدا أخذوه وقاضنا إياه وإن كان المشترق هدويهي قد باعه وإن كان المشتري مشترق حبا هذا وإن كان المشتري هدويهي لما يهد قط باع كي ببعضه الهابته بركيت وفرقه قوكلهي صاحب المتاعي من كالابته وصاحبتا احق به صرك حنا بل احق صرك حنا بدل به لا يمنعهم الديديو ما انه قا... لا يمنعهم الديديو نشي فرقه قوكلهي المبتع قفكه مرسري او أل المبتع قفكه مشترغي من ولا اتحجيل مرقوكلهي ها ان, أن دي رسمرق اي من المطاعب يان قويل خلك او عيري ان يا خوده او مخونه ودي دي ان يا خوده وجده وخيله بائليش لافتودي فانا قد طباح دو قتف من كا باييي ميصل المطعم مشتري لعلتي شيئ ان وحون فحبوه أن يرده نوع عليه ويقبض أوقاته ما وجد وحيوهلي من متاعها الأبتيسة ويكون هو هذا فيما لم يجد وحيوهلي أصوة الغرمائي تطلق الدين تكلك لصيبا فذلك الله ورقاسه منه قال المالك الحر رحمه الله تعالى ومن اشترى صلعتا قفك على الصلعة من الصلعة على بها كماذا غزلا حرق بصيب سلي غزلا ويبدل هكذا يبدل إياه اينا سلعه فريد سلعه بالغ بدليه مش لغه بدليه وسلعتان ملخ غزلن لا بويبسدي او بقعتان غوب بويبسدي بو ميل ارده دلك كميده ثم احدث سودرسي في ذلك دنكاس المشتري قف في مشترياها عملا اول عمل بوكو سودرسي بن البقعه مثلا وحقسيه waa weeyaan ee dul jib u dhisay daaran gurib u ka dhisay awna sajal ghazla har gib u soo hay soobamaro awna sajal ghazla har gib u ka sameeyo soobamaro summa aflasaa waayroobii alladii kibta acsoobse daalika ka faqalaa wuxuu yiri rabbul buq'ati nimki baaqta is kalaa anaa anigaa xuduwan qaadanaya albuq'ata gobtaydi wana ku dhacsan oo meel bilyana dhiska kamida إن ذلك ورقاتي ليس اللهم البنانو ولكن تقوّم البقعة روك على قيمين إذا إيّ وضع فيها ويحي قد أحسن بها ومن ما كيك من أصلح المشتري وفق المشتري وناجي ثم ينظروا على الفيدي كم ثمم البقعة بلك ثم العقل يسوها وكم ثمم البنياني بلسك وحاويان العقل يسوها المسا أو من تلك القيمة قيمة باكمدة ثم يكون نوحيهانيا شريكين ووذاقية في ذلك أرنكاس لصاحب البقعه وحوصغنادي بقدر حصتي قيمتيسي ويكون هو هاني القدماء قدومدنا ويكون هو هاني للقدماء الكويت كلها بقدر حصه البياني بسقى قيمتيسي با اي له مره قد كده هالك مؤلف رحمه الله تعالى وهو كشهد يا امام مالك يعني حضي على الادي بسويصت على ألا بال مقاصحه ومن اشترى على بال مقاصحه يسويصت alaab taas ama haddii aan noqoto ama haddii noqoto waxa weeyaan qalab kale ama dhul hanqodon kadib qofii mushteriga aha ayaa wuxuu ku soo meeyay markaa dhulkii mesela wuu dhisay ayaamur qas waxaa wayan waxaa wuxuu wuxuu yiri anigu waan iska qaadanay dhulka iyo wixii ku ee waxa la sameeylaya madan wax tabsi meshii u wadhisay soo inta ma aha idan waxaan dhahaynaa marka wa maxaa waxaan dhahaynaa boqol wa 100 kun nasila saahan wadlinkii wux dhisay oo qorshe boqol kale ah oo ciidun kale ahna de boqol buu hayaa boqolkaaga waxa ka saqado ama marka wadaaga makalatooga idin qidinta la sana ninka قال مالك و خضر الله كو غو راي قال مالك و خضر و من استرى قفقي سلاسل عتق الاف ارابي يشتري عامل سلاح سلاحي الاابها كميده غزلن خari guma san yusadi aw makaa qalaabu yusadi aw buqatan goob buu somal arda u ka kamida sidaa haddha uu soo aha filnaa ahadu soo darisii fi dalikal mujtara waxa uu soo yibsaday bu ku soo darisii mujtara waashu fufin fi dalikal mujtara shiga la soo yibsaday amalan wuxuu ka amal bu ku soo darisiiye bana buqato amalan عمل buku soo darisi baa buqcada dhunku dhisaaya bana buqcada madhan dhunkii buka dhisaay daaran quri aw nisa jal gazla harqi bu ka soo hay ayu ka sameeyey soogan waru ka sameeyey ba inta furfuray waay hay allahumma salla alayhi wa sallam fa qalahu xubiri haa fa qalahu xubiri rubbu buqcada sunkan dhunkay أنا أخذ البقعة ترونك وأن قادنا ما أفاوح كود أسوان ومن البنيان الدس أم إلى ذلك أدخل إليس لهم أبنانه ولكن تقوم البقعة بقعة على القيمين إذا يوم أفاوح كود أسوان ومن ما كيف يكمل ذا الصلاح ونجيه المركع الصلاح ونجيه المشترقين المشترق. ثم يندر الله فيه لك كم ثمن البقعة بيرط الأقصد وإمسا وكم ثمن البنيان بيس كالعقصد وإمسا من تلك القيمة قيمة ثم يكون على الوحيحاني الشريكي نكو وذلك في ذلك قيمة ده يعني وحويا رسكة البناء مع البقعة أي وذلك لصاحب البقعة وحو أصغنا بقدر حصته قيبتيس ويكون للغرماء وغرمضنا وحو أصغنا ذلك بقدر حصة البيانة رسك قيبتيس قدر قال مالي وحوره وتفصيل ذلك اسك واسي عضيه أرنك تفصيل كذو حويا أن تكون هنا يتعي قيمة ذلك بقولك كن يقول اشريني امثال كلام بوكينو شيخ الله تعالى عليه وتفسير ذلك من تفسير القص وحويان ان تكونين قيمه ذلك كقيمه ديسو كليه ضمانتي الف درهم ايو 500 درهم و كل شنبقله درهم فتقول وياها قيمه البقعه لو قيمه ديسي 500 درهم شنبقله درهم و قيمه البيان ذسك قيمتي 1000 صاحبك وحصن هذه 8700 ميل ويكون لقدماء الكويت ديته كلنا وحصن هذه 8700 ميلات اكسلوس كل يا شمبوقل او دينهم ما هو اسلسا سبع من كاني سو ان حين ادسكن يا حولان كوشقال اها ميا اسغانه قال مالي خول رحمه الله تعالى وكذلك ساسوكلوه تلاميذها الغزل حرج باللميده و خيل لا سوخاي غزل راحه للسواحل يداها و هي هي غيرك ومن ما كان جميد اشباهه وشباهري اذا دخلوا هذا ورقه مرخصه وغلو ولا حق المشتري ولا حق المشتريا كوا سو يسيلن و خا سوحله شيء لا وفاء الله عنده اكتيس و خوكو فيانا اينو و العمل فيه عمل كان مرخصه و يقبض welin dib dalguulayahay beerbu iuseeso ma beer suubseedeen dad waluna iyo waxa ku bixiya majlis to waxa wayaan markaas lana laa dhaqmi ومن السلع ألابها كمذا التي تصلم يحدث لصول الريسي فيها لحد هذا المبتاع وقف المشترق شيئا إلا أن تلك سلعة ألابها يذا إلا أن تلك سلعة ألابها يذا نفقت وزيادة وارتفعت ثمنها لعك تذين ويكر نقطه ويفصاحبها نقو صاحبكينا يرغب فيها في هذا الحديث والغرماء وغرماننا يريدون وحيدوني إن ساكحنا يا حيستان فإن الغرماء يخيرون على الدور بين أن يعضوا إليه السيئان رب الصلعة لنك ألابت إسكاره أسفر ونلعجتها الذي لعجتها صوباءه وقوئي به ولا ينقصه الشيء محمينك النقصام وبين أن يصلموا إلى أدبان إليه حق على. عبت وإن كانت السلعه طلبته هديته قبل ما قصفه ون على العدل تيونقصامي فلذيكي باعها به بالخياره خيار مفصويه ان شهدوا دونيه اخذ السلعه طلبتهس انه قاطه ولا تباعه له ولا اي ولا تباعه له وحابقا عنا في شيء شيء او من مال غريمه كدينته كله ياله مالكيسا فذلك الله هو الخاسب بنايه ويشهدوا أن يكون هذا غريب مد حوالي يديه ومع الغرماء يكون الدين لك مده يحاص بحقه حقيقه سلام الله قيبه ولا يأخذ سلعة و لا يأخذ سلامنا قادرين فذلك الله أرقى سلامه بنا يحيي جل عراك أرقنا في هذا هذا سنة وحوالي مسألة النحاج منك وحوالي أن أرابه مثلا إي بي أرابته يحدي لإي hastii mushariga haa yeeshee waxba kuma soo darisiin laakiin alaabtii oo kor u kacdayo baartii qiimihi way kordhay alaadtii qiimihi way kordhay marqa ninkii iskala ahaa ee baayca ahaa ee alaabtan markii hore iwiya wuxuu jeceladay in alaadtiisu u soo noqoto maadaama lacag faro badan leedahay guraamaduna waxay jecelaysteen inuu oo waxay min ka annaga hanalasiinado marka waxa wayan arinta noocaas quraamada la doortalin kuwan deyntale ee min ka kale ayaa fa saahibul sulca nawanintii markii hore iibiye ninki alaabta iibiye wuxuu jeceladay alaabtiisa in ay u soo noqoto maadaama ay qaalin qotay ninki waxa weeyaan alaabta aan lahayn nimankii alaabta qaatay ee qoramada aahana ee iibsadayna waxay jeceladay inay iska haystaan maadaama ay qaali yooday iyaguna laacsii uu ku iibiyo inaas sii siin marka ya waa waxba idan ka nuxsaamin oo idinkoo hadda doonteen haydi yaan lacagti markii hore ay ka soo siisteen midtana boqol wa ama ilaa alaabtiisu dhiiban wa taaso amid wa hadii alaabtu ziyadey hadbay alaabta qiimaha iyo lacagteeda hadduu nuqsaamay ka warro ninkii baayca ahaa ee alaabta iska rahavaygana xiyaar la qali hadduu dooro alaabtiisu buuq soo qaadanay ninki mushtariga haya ka iisarin waxbade كماذا منه قال يا حقي سن الله حصابنا أيها وانتأكلي قال المالك حور رحيمه الله تعالى فأما ما بيع وحين ليبيوا من الصلع على بها كماذا التي تصل لم يحدث فيها ونصدر لسيغ المبتاع وقت المختلف وشيء وعبا إلا أن تلك سلعة اللابتة إذا فقد وزيادة والطفع ثمن اللعكتة إذن كربه كعي فصاحب أنك إسكال يرغب وجعلانيا فيها نحن إذا هو الغرماء وغرمدنا نريدنا وحي جعلانيا يمساكا إنا إسكال هنسان فإن الغرماء أدتكين غرمدها يخيرونه على الضوء قريبين أن يعضوا إلا بحيث يسي يا رب السلعة أنك اللابتة إسكال الثمن اللعكتة الذي باعها الثمن اللعكتة الذي اللعكتة وباعها كويبي اللعكتة به وحوية اللعكت وهي ضمير قلعته على الواية أما الله بتوضي عن ولا ينقلصه شيء وحماينا كان قصاني يبين أن يسلموا إليه لما سلعطة ولا بتيسع فأس هذا زياده ويل كانه ديتايسلا عطا لاو توقالنا قسقيلو خصاميت ثوان وهل عتادي فن الذي في باعه به بالخيار الخيار, الخيار بخصويه ان شهادوا ضنيا قوديلو قاطسل عتا فيسا غا ولا تباعه الله ولا الحال لا تباعه الله وخ باقي رنود السمانين في شي يسينو من مال غريمه كبينتو كله ياه مال فيسا فذلك لا ورقاس وبنايه وي هذا غريم مدين له و انه نقضه إن يكو oo meel quramaa quramada uu la wadaago dadka diinta la mideen yu xasulo qiimeeyo bi xaq iyo haqiisa walaa yaqodo silcaha walaa fiisana u qaran fadaalisa allah oo qasmo banaayay qala maaligoo xuraysay minister oo qofkii u yeesada daari yata buu yeesaday adaan buu yeesaday oo daabatan daabad فإن الجارية تعظمت يا ودابة مدابدي ولداه المهد والبايع به وسناده إلا غير قبايل الجعلان ميان القرماء قرماء من الجعلان ميان وكوديلتنا في ذلك اذنكس او فايق ضونه هو لا سير حق وحقيسه كامل انسو دميسن او حقه ملكي بايع بايعا حقيسه كامل انسو دميسن ويمسكون ذلك كانا اسكهيسان يغوا وبنانتس والله وسلم عليه رسول باب ما يجوس يحبنا ويحبنا باب يحيى باب ما شيء وباب يجوس منا من السرى في حال وسلام ككم يديه وياه الله وسلم عليه وعلى من السرى حال وسلام ككم يديه مو بي قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أصلم المدني عن عطاء بن يسار العذاب اليسار العدوي مولا عمر و يعني ما ماذا!!! عيد بن أسلام العدوي المدني مولا عمر و الخطاب عذاب أبي الغافع مجل ما إسري الإسراع أميرun هو غافع مولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقن فقود الله الباب نؤكacja أص centimetر القبيل الذي يخيصي أصلاف القبيل OVERNBar Ban Q với wario al-bar ходboxingS Dion ثم نزلت يا سفير القيم وشاغل حمل لوطاء في شر في موطئ مولى رسول الله صلى صل الله عليه وسلم استسلف رسول الله ما حرم صلى الله عليه وسلم بكراً قال بن بوخرم الصديق فجاءت ابن جيل باوتي جيل يوم من سرقات سرق لك ميدا قال ابو الراس وحيره فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد ارغجولانين كينا اوغدو ذكره قالتي سنان اوغدونتي فقلت وحامد لم أجد محل فقلت وحامد لم أجد محل في اليم الجيله الا جملن او مويهن خيارا شرفا او شرفا مرخص معنا اعوذ في عن عنها ها رباعيا او مرخصا و يعني سنه 72 غل رباعيا والنوع بينكم كالما مِھی ض 2017 واتور السلام وقت القادم وايها الله تعالى علا مرخ أ bagar الله والترتب الدھل فقال الرسول بالحور ما عملي السلام عملي خطأ ويان سنة وما دخل في سنة الغابعة مياه ماذا هي <تصفيق> ماس عنيس والسنة كي تدواد وقد قد قلي وعنا وأورك طول الشي مرخص حويا ويطلع لكم حويا طول الشي بدل توصى بحي وعسى وما دخل في السنة الصابعة ويانس الألمام الحروي ووليها مرخص أي مضى اللو قضى كميدة سنة ليها رحيم الله تعالى سأسوه لي ملكا وكذلك الإمام الكاندهلوي سأسوه لي ملكا وانا ترجح أهل سعر أنه أعطيه سيئ يهو الساعة ملكا يقول حكوضها أو ركو يدكع ماهتيك كان هذا عن السين لأنك كان كشرفا من كوضها قال النبي صلى الله عليه وسلم يحر أعطيه إياه سيئ فإن خيار لنا سلطوا حوش شرفا أحسن كوكونا يسن قضان حق البلدان هذا كان محكفا من يسا siiga سلمك ya qardiga ya amaahda wuxuu adoo qofka ugu garateed ugu darto way banaantahay laakiin waxa haram inuu qorshado inta uu ugu soo daro gu jiraa waa cadxuma wuxu hadhsani yahyahu amal wax amal waxu hadhsani malik wa yuraa aan xameed bin qaysan makki wax ka انه قال وحول استسلفه خورمدس عبد الله بن عمر المدغج لين بوخور مرسله كسوامه دراهم بشليمو ثم قباهم القاو غديه دراهم دراهم تجو غديه خير منها ميد يركه خير بهن ما قضاه وغدى دراهم دراهم بو غدى دراهم تاسو خير منها تيور كفي عن فقال الرجل لك يا عبد الرحمن يا ابو عبد الرحمن هذه ترى خير كفي عن دراهم دراهم تيلي التي تاسى سلفته فقال عبد الله بن عمر وحول قال عالم ولكن نفسي نفض بذلك ان خاطيبه طيبه غالبه قال مالك وحول رضى الله تعالى لا باس بذم ملي بان يقبض ان لقا تم بان يقبض ان احول لق لقاسي الى أن ييق بضاء إلا سي مخ منقفك أسلف الله المري منقفك أسلف شيئا شيء سيسي أو, أو, أو من, سي من, سي شيئا شيئا سي من الذهب ذهبه أو الرقع ما في الضاع أو الدععمل غ شئ أو الحوان من منقف السلف و ذلك ذلكارك يعني فييد أن يقبض بضائ السية منقفك أسللف ال السية شئ شيء سيئ ما هي شيء من الذهب ذهبك كميدا أو الرق في الضة أو الطعام الغاشنك كميدا أو الحيوان حيوان كميدا ممن قف إنه السيء أسلفه أما هي ذلك أرنك أفضلا من كفر مبلا ممن أسلفه وحي أما هي لا بأس ربا تمنا بأن يطبط إنه أما إنه قأسي من قف كأسلي فلسي شيئا شيئا من الذهب ذهب كميدا أو الورق في كميدا أو الطعام الغاشنك كميدا اول حيوان يا حيوان كميدان من منقطف الوصيه اصلفه امهيه ذلك ارنكس بحسنيه افضل ان كفل بدن مما كان اصلفه امهيه اذا جورت لم يكن ذلك ارنكس على شرطي شرطي ان والوبه كميدان او عاده ومعاده اذا لا عاده يلان اما اراهن مرقس حويا شرطي وكا ولكن شيء لي فان كان ذلك على شرط او, أو فإن كان ذلك على شرط شردها الضوء المكاسية أو وعين بلنقات وعين بلنقات وقين أي وعد وعين بلنقات أو عادة عادة فذلك مكروه وحرام ولا خير فيه خير لكم أسوى النبي ورغى سوى حرام خير لكم أسوى النبي لمرقى قال وحوري وذلك كاسين أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حكمي جملا أو ربو حكمي رباعيا ومرقى صحويا روائعيا او مركا رباعيه بمعنى او سمك تودا غودا غلا ويهان في عن مكان ما كان البكر قال يرمي شيسا او استسلف وصاهر مرصدي سوما هذه معناه عبد الله بن عمر ليس استسلف وصا ما هذه دراهم الدراهم فقبله كو غودا دراهمتي منها ما هذه عن فان كان ذلك اضيا ارنقس على طيبم اردو على طيب النفس نفر النقشه ادو يحيي اميل مستسلف كان وحاذه ا حضيئي نفتي سرغالي كتاي ولم يقل ذلك على شرقه أدن قاسيان شره ولا وقي بل انقادنا ولا عادة عادننا ناهيم كان ذلك أدن قاسي حلالا بون ولا بأس به وحد باتاكم السنة وَأَيَهِ بَابُ مَا شَيْبَابِ يَلَّا يَجْوُسَ عَنْ بَرْنَانِي مِنَ السَّلِفِ أَمَا حق هَذَا حَقِّهِذَا وحدثني يحياء عن مالكين أنه بلغ وحسوه قاري أن عمر وخطاب قال أنه يرفي الغجل من ننك وأسلف أما هذا الغجل عن ننك أسلف أماهي رجولا منك الطعام الرغاشن لأنه أماهي على شرقه أن يعضيه إنوسي إياه يسبب في بلد آخر ورد قليل كسي فقال له ذلك أعنروا خطابون معي وقال وحوري فإن الحمله أو يحي لغ سوى قادلها يعني حملانه او يحن بارتان كيسي وحلوه يدي مركب لنبع وحوري لبرشي غوامك أماهي لكن بالشرق للجزيان دي هو أماهي الصويق كبير إذا محوي لمرقى هذه الصحابة لا تظن أن نتعصى كلمة ثلاثة ونحن نتعصى كلمة ثلاثة حولها هذه الصحابة هل يجب أن نلقي أبا؟ هل يجب أن نلقي أبا؟ مرقى السلام سأذلك إذا حول يمن منذ الغحيمة الله تعالى في كتابه الإجماع محوثون للمسأله إجماعه hadii qofkan wax amaahilaya haduu u sardiyo qofkii أما amaahil ziyaado ama habiye ama wax inuu usoo raaciyo ana dalad kaloo أعمالك الله يسونغ لييني مراهبته مساء الله ويسكوها فخصيه من البناني بابه ما شئ بابه لا يجوس عن البناني من السلفي أما هذا حالك مجيهي وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ وحسوه قري أن عمر وخطاب قال أنه يفير غجل أسلف, أسلف أماهي رجلا ننكره وعامر غاشر على أن يعطيه أنه سيئياه يسقى في بلد آخر ورد أنه يكسيه فقريها ذلك عمر وخطابون معي وقالوا بحرفين الله أي عني حلانه وحدثني عن مالك أنه بلغ وحسوقنا ندغجو أن نبع أطاء عبدالله بن عمر بوتغي فقال وحوري يا أبا عبد المحنان لني أصلفت وأنا ما هي رجلا نمك السلف وأشترطت عليه وأقول أشهد لي أفضل إن كفر لبما أصلفت وحانما هي فقال عبدالله بن عمر وحوري فذلك الغبع البذل الشيء يا صوت ما قال وحوري فكيف تعمرني أوصيب هذه عمري سياء أبو عبد الرحمن محادي عمري فقال عبد الله بن عمر وحوري السلف على ثلاثة وجوه وسلح غيبات السلف او وتسلف وظماهي ليس تريد به وجه الله أغيق ووجه إلهي دلت وعكاطعي فذلك وجه الله وإلهي دلته والسلف وتسلف وظماهي لي تريد به دولي وجه صاحبك صاحبك وشرف قد وليس فذلك وجه صاحبك وهيه والسلف الأماهل تسليف والهرمرين والأماهل لتأخذ سأل وقادته خبيثا مدحم بطيب مدفعا مدحمية مدفعا سألسك وقادته وكذلك نحن فضلك الأماهل سألسك سمدفع عنه وقادته فذلك الرضباع يعني كحسن كهذا الذي يهض وحوه إياه وإن أما أنك صدرين إله ثالث ما دام الشيح حرام إيتهي او خبيث إيتهي خبيث كهذا الذي يهض وحوه قال قالوا وخروا سقيفه تامرس قالوا وخروا ننجي فكيف تامروا سيباد يا ابو عبد الرحمن قالوا وخر هذا وحمد قيا انت شق الصحيفه ورقبها انها دجججله مرقام فينا اعطاك ادوكسيه مثل الذيكي اسلفته ادمهساي قبل سوال اكبريس وين اعطاك ادوكسيه دوله لديك اسلفته ادمهسيت كانه سيا فاخذت وابقادته وجلستوا ولاجلسين وين اعطاك ادوكسيه افضل واخف بدل مما اسلفته وذي امرق اصحى امهساي مايبه نفتي سبرغالك وهو إسقائك على صوت التعضوه مالا الشرقين فذلك الشقد كان ومهبنك وشكره لك وكون مهبنكي ولك أجل ما شيء أجل القيل والله أنذلتوا السوتي وحدثني عن مالك الناف واضح لي وحدثني عن مالك الناف أنه صبيع مغلي عبد الله بن عبر ويقول له من أسلف قرضًا ما هي سلفًا فلا يشطر ديونًا شرطين إلا قضاه بdeltaTime سميان إن كان مويانًا شرط الكلام يا المساء وحدثني مالك أنه بلغ وحسغلنا عبد الله مسعود كانوا وحيقولوا كده من أسلف سلفًا فلا يشطر ديونًا شرطين أفضل من وحكفن بدل انتي أماهي وإن كان قبضًا عن توابها نقطة وشرط دي ديو ومن عرفن باخ حولها لسيا فوارتبن وا قال مالك وحيرا الأمر ومجد طموع لو كنا سيئة عليه دوشيس عندنا أنك أكتيده أن من قفك استثلا فهر مرصد شيء عن شيء ومن الحيوان حيوانك ماذا؟ بصفة تلمان إيه وتحلية مرخى بصفة تلمان إيه وتحلية تلمان وأيسم معنى لكي هو عطف التفسير وإياه نصدق بركض وحيية مرخى نصدق بركض waxta almoweya yaani tahliyo xalidaashayga maadaama quruux iyo waxa ayno shardiye laga yaabo tilmaan sida ay sida ay tahay marxamada tilmaanta laga yaabo nooc Brazil inaa wada taaso ragala markaa waxa weyn waa cadf tafsiir وتجليتنا ولا اخذ يده نصيب لحزبي في المحله او كشغي فانه لا باس بذلك ان كان واحد بكم وعليه دشيسنا وحان يرد ان يسعيل يوم مثل انت ان لا ما كان ميل الولائدي دي ان لا ما شيء مويانه كانهادي من الولايدي اضماده مرقاس حويان ومولدده وجمع وليده سويان يعني انما فإنه, فانه فانه يسو يخاف ولو بقي في ذلك الامرك يعني مرقة سحوية اما هذاس اي او حلوقة بقية الدريعة تواصيلة الى اطهي اذا احلال ما شيء حلال انت لا يحلو ان حلال اهن فلا يصبح مرقة مبنانو اذا احلال ما شيء حلال انت لا يحلو حلال اهن او محيئة يعني استعمالك فروسة ويانو هذا اللي يدعى مرقة هل سيء اما هيو دي واحي ama hawas macna in lagu baleyo shay xaraam ah ninkana doontu xaraam bay ka ahayd marka waxay noqonaysa in ay xaraam shay xalaal xaraam aha inna xalaleyo noqonaysa shardi kaso oo mar qasuxa وكل شر لازم في العقد في البيع والنكاح والمقاس دي إلا شروطا حلل المحرغة منه وعكسه فبعض لا تنفعل معه وتفصيل ما شيء تفصيل في كريه لك رأيسه من ذلك هكا من أنه أن يستسلف الرجل لنك وإنه هرمر الجارية مثلا أضون فيصيب هاو ما بدأ لك وإنتي وصى ثم يردها هاو يعري إلى صاحبه لنك اسكلا بعينها اللفت يدي فذلك لا يسلح مبنانه ولا يحل حلالنا معها ولم يزل العلم كمين زولي ين ولا يرخصون اي نو فصح في دحديث سنه احد القفنا باو ما شي باو ينهى ين هل ديدان حقيسا من المصاومه قرقر تنك حالو كميديا ملقا والمبايعه اي هو وخكره يف스가 على وزن المفاعله وانا وح لبد دناج لا سمينيه او لبد القفه اي ودا مصاوبون كذلك وانا قرر سنك وياني وحدث لي يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله لا يبيع اليبل بعضه على بيع بعض البركه كلا وحويس يولا يمن با بركين يعني بركين حدوخ ييبسدو يولا بركه كلا كدب يمنين ومركاس خوي وانا كودل فليس بين يراحان وايهي اللهم صل على سيدنا بعده طول ولكن ما هن لا ودا نهيجانا شرطي باكوحنا نيادنا وكذلك وحاوهيان معنى البايع بايع للشيغة يمعنى السنة ومسالو باهان لغاهده معنى البايع بايع وحلق وضا بمعنى لا يشتري يونسو إيو سنن قفك وحو إيو سنن يونسو إيو سنن وإيان يونس كئيدو معنى هدو ماه من بايع للعبريسو ماه سألتك مسائل وحاجلو من المضوء يكهد لان انبغانوه مسائل كاسو حا عبرد إيوحل في اللي هل العبرد إيوحل في اللي دبي الله عبرد إيوحل في اللي ما مرقس حويا ما اللفذك حل العبرد بفثيق العقود ما مسوا بمعانيها وقواعد مختلف عليها ويا لكن قاعد الصحر وحويا العبرد بالمعاني لا للألفاظ والمباني eebrola iyo waxa la fiirleeyo waa macanidi ma aha marka saxawayan alfadha ee dhismaha ma aha marka waayey ayallahu subhanahu wa ta'ala sadiqti duhawe macanidi waxa wayan wala ya bi'yula iibili ay laayashadu la soo iibsani oo سأدلت ابن حبيب المالكي رحمه الله تعالى بواحة لغشة إنه يريد إنما النهي للمشتري دون البايحي نهي وحو خاص فيه حيبه يريد واقف كمشتري بايحة مرنبا ما يري يريد سأدلت أبي عبيدنا كذلك أبي عبيدة سنة سالسولي أبي زيد نسالسولي رجل لو قضى حديث في مرخة وقابة سنة سالسولي راهين لا يبطى مرخة حقه رقيضه ولا يبيع بمعنى يونسو إيبسنن ولا لكي وحو إ ووباي عطريه رسيبل تاسوا كويادانا waxaa colo yadan halka in la feeriyo u baahan waxaa laga wadaa baqdigan baqdiga waxaa laga wadaa waa qofka muslimka waa min ta'bir al-juz'i wa iradatu al-kull min ilaahin balaaghiin tuna majasatu salaa wa maanaahidu waxaa weeyaan baqdii ay qof muslima wuxuu iibsaday yahay soo iibsana macnaha wa ya lafiga لا يبيع بعضكم على بيع أخيه لفرقاس أيات المام يمركا وآيها الله مستهى وعليه سادل الحافظ حجر ابن حجر رحيمه الله تعالى في خلف الباري جنوك أفراد صفحة صدح وقل إياه كنتون يصدح وهو حوت المام من نملة رحيمه الله تعالى وهو حليها الظاهر التقييد بأخيه أخيه على أخي الوقت يريب لها الظاهر كيد وحوهيان an yaxtaassa dalaka muslima arin qasmi muslim khasbi yahay bulay yahay waan sido oo isaaciyaabo ubayd ee iyo marka abu cudeed ibn kharba weey li leeyo shaaficiyada kamida iyo marka soo hawayaan riwaayada riwaayada muslim waasida ay madasi qaban wayaan ay saw u cadayeen waay ha allah subhanahu wa ta'ala shardi baa وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عبد الله ذكوان ابو عبد الرحمن عن العرج عبد الرحمن خرمز عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلقوا ركبان سفر قاكوت من البيع ايد التدور تقينا والسفر خمر اسغو مغاندي سو غنبا حكمت ثغنا مرقا وخاصه حرام وانا سلي الجماهير العلم اي الاهين سلي الحنبلي في المغلق وكصورهمي من جلالك اللحاء صفحالة صدح وقرية صدحية طبعا وحليه رحمه الله تعالى مسألنا واصل عمر عبد العزيز يمام المالك يلي في أوزاعي وشافعي أسحاق سلي الاهين ويين مرقم البنانو ابن حزمنا في المحلة لما الصورة ابن المهمنام وكصور نغلي ايوش رحمه الله تعالى وصورة رحمه رحمه ينبني لعرضتك وحي يمسنيها الى ك ويراهم ورقا وقت محيانا اي جرتوا اليراهم ابو مرخه وحغو صورو يمك بخيا مرقا مرقا وحو رحمه الله تعالى وحو الله عليه الصلاه والسلام قور وكبانا ور سفر غاكو تسينا للبيع عبدت اوغو تغينا ولا ولا يبي بمعنى ولا يشتري يشتري رصوي وسلم بعدو بركين على بيع بعد البركه خلو يحدي سن بعدا نوا كانري مسلم قالا غا ودان ولا تناجشو حيث فلسنا فالنساعدنا وحاوليان دي قفك إن الأضيق كي يبسط إلى شيء سوء يبسني إن عتسل الغاقي منه سيئ واسواحي وقاليه قمساً أضع التغمس لتك دي ومن الجيدين يبسطين إلا وقع عليها قفك المضرب ولا يبعيون وإيبن حاضر من المقاله لباد من الهباد مركة وحاوليان تلدي لها في صورة تحل وفي صورة تحرم حل صورة حلال حل صورة حرام مركة حلالة وحاوليان قفك ميق بكي يميد inaa roo haw iyo wixii la iibiso oo kaalmayso ama hadduu xoo iibsan had la soo iibiso kadibna ama waxaas ku ogaatay wax go'an ama wixii uu ku garto inkasiyo hada wada xalaal laakiin waxa harama inta islanntii miyiga ka tibid wuxuu uun taalka la fariisiyay waxay ku leh 1200 iyo 1500 islaac aan soo siye waxa laga yaalo 1200 maalku 1700 buu soo siye 900kii 2200 ay kala jeebku gashaday waxa weeyaan 500 la waa islaac uu ka wadaa intii dilalka ku jirtay ka wadaa waxa di halkan waa khaaynimada salaadiidaya ama waxa kale oo nadiidaya sida hadaba sadirtiidba waxa weeyaan ee allahumustaan عليه salaam waxa dhacday islamba waxyi mooday faruhu say u kala wanyeyeen oo kala lacag badayeen qoysay tirho yaano faraha garmaayaa faryadooda oo naga ilaali faraha asmaahbaaka garmaayaa faryadooda kadigtoona way la ka waydeli marka oo faryadooda wax u isticmaalan لحذن لحبقل لحكن لحننكن و خن لحك كعوي سكونا بدن لكن دو يودو سيقيسو انتاسو هور انتاسو دم واخ نو عاسو قيرمينا مالخو ول لوك لبرتي اوم واي وال ما خاي تا غرم بل و عجيق و لا تناجسو يصليسنا ولا, ولا يبح حاضر الباريق اللهم ولا تسرق والابله جيلنها هاغاخينا هاغاخينا او يوالقنا يو عريقه waa waxa weeyaa intaad laba cisha Soomaali weeydo dadka baa inaan muusisad u muusisayno nafkani arwalaa yu ذلك waaye tawani btaa qof soo yeesa badalku intaad intaad durid maanna بخير ollaa soo gaax iyo qof ka soo yeesada ان mooday inay isantahay fow bi in qadiyah dur خالiku yahay ama sakaw haysanaya way isqadhaa dur aroodanna وصاعن uun liya wa sa'an sa'na uun liya oo muntawadan tibarna uun liya saacaddii ulti xagee qabilsi yahay wuxuu dhigi jiray sheekhu naashi cabduqani xafida huulla bukhari muqahri wuxuu dhigi بيئي يبدأ بسيونه إعصان عن حقابة لغوء اللي يابده هي. وصاعه وحقابل سيئه انت لغوه كناء عن رضا كل جلته إنه مضم هذا قشنه عن نجل المنت وقشنه كما رأيه انت بقابل سنت همين حديث المقارب سنباس وصاري الخراج بالضمان سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائعيذ الفقهي ذنايته شريعة مرقة سنوات سنة قال مالي وحوري رحيمه الله تعالى سوء قال مالي وحوري قال مالك الحروة تفسيره قول رسول الله عليه وسلم رسولك هذا الكيس التفسير كيسو حويا فيما نرى صاموا لينا أنه و الله أعلم إله بأقران أنه صاموا أم لينا أنه إله بأقران سبحانه وتعالى و حويا أن لا يبيع بعضكم على بيع بعضهم أنه إنما أنه يقول أن يصوم إنه قرقمه ارغجل ننكو على صوم اخيه ولا الكي قرقرطان كيسا وحكو قرقطاني ولا الكي اذا ركنا البايع منك بايع مرخو ايشو شرطه واكن شرطه اصبانتاي الى الصائم كان لقرقرطانيا وجعله قدقاليا اشترطه ان اشرطه وزن الذهبي ذهب كوزن كيسا يميزان كيسا ويتبرغء من العيوب اللهم اسكبر ليه ليه مركا اللهم صلي عليه وسلم وما اشبه هذا يكاوي شدها من كيف كان يتم به لغو يقنن البايع قال اراد ان دون المبايعه الصائب فهذا كالذي ويهنحه عنو ديده والله اعلم يعني واحد الشرط ابو ليا مرخي لغو ديده قس كان بايعا اي قس كان لا غورغورتamay wax ka yisanay inay hisiyeen ay kala qaatan way u dhimantahay laakin hadbay inay hisiin anna wadla iman qirtaa inad qaalnaad bay antu sheegay aadnaad waxa garab qaso waa la idan kartaa haday heshiin heshiis buu ku shir dheeyay macna qaalmaarigu xur walaabaas dhibaato maro bi somali loogu godgoorto bi silacati alab oo toog qafal bay' bay' lo isaji fiysoomo biha waraa xidhan wax ka farbabaa ku godgoortamaya alaba suuq la keenay alabta waxa way iibey u taala ninkii aniga igaa sidan baad وعند أول منطفه وغورتي اكتي سوى صومه كوغورتني بهيئتها اخذت وحل قادن لها بالشبه ودي سمهم اخذت وحلوا بالشبه الباطل سدي وح باطل وكلام من الثول للتحقيقه ودخلوا وحقل لها ابو رحمه الله تعالى على أي اي باعيين تا با على وحنا وجمع بايع أن غوقفك بايع محينية يا بعضلق جيا مراك برركود في س سلع أي في السأ ألا المكروه شيك رأيها قل لها ولم يزل الأمر أمره كمنزل عندنا هذه المدينة نوضعنا على هذا الصداء ووحي لها هذه الليه لها قفك ورغيها تكان كمثل مرحي للصوات قفك قف ورغيها علابة بها عونها الله وقوضتها هذه الليه لها دميشة بعض الباكة الليه يجب الهاب لها مرحبا حدوء الهاب ويقول لنا إيه بايعين توحيبين أيين العلاب تودا نقصب كل علاها كان يوليسك وطيقه الشيء وهي صورة قلب مالغم يشعر أنه يكون أرزاق وهي صورة قلبه قال مالك الحوري رحيمه الله تعالى عن نافع عن عبد الله بين عمر أن الرسول الله يسعى النهى عن النجش فلساد نبق نهي صلى الله عليه وسلم بسلعته ها. قال مالك الحوري وننجشنا فلسادنا أن تعطيه وإن أسيسه بسلعته ألا ابتئسه من ثماني هل عكت لكنه ليس في نفسك النفط الذي ينكمسونه اشتراوها هنا السوق يبسطه فيقتدي بك غيرك قفك لا يكون ضيان هنا السوق يبسط المرغرسين اي قفك اللو قال يوم عربتها اي قفك اللو قوسي ضيانه فعل كاقاسو كالو الصميني باب الجامع البيوعي وي يا اللهم اسعن بيع الرباب شي في باب البيع احكامك لدغن بوكين دون ان شاء الله تبارك وتعالى قال مالك حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يا ذكر وحوش رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع بيع له خائمه faqar rasuululla sallallahu xuurida abaayac amar qad wax iiibinayso faqul waxaa tirada allah khilafata wuxuu xayineeyo oo xayineeyo majlta uu kabi wa وحدث للمالك عن يحمل سعيد الأنسارية أنه صيح سعيد مصيب مغلي يقول السؤال إذا جئت أرضا أمر خاتم عن يوفون المكيال او وسنيا بيغا والميزان ميزانك فاضل كديره المقاما نغاادiga ديها اي فيها دخايد كنغاليسو وادول العداله كدلسانه ويداجي تمر خاطقته اربنول يانو قيسونا نقصا من ي او ديميا المكيال بيغا يميستاانكا والميزان يميزت ميزانكا فاقلل ييره المقاما نغاادiga فيها دخايد كنغاليدها جل جالي علاك لا اله <سؤال> الا هو حول ويل للمطففين سمع هوك با لو بلن قاداي هو غاس marko wuxu ku xidhan yahay waa ku wax nuqsaamiya alladina dad kale on nas iyo soo fuu wada kaluma wasanow yqsidum markay dadka kan soomisaan way dhibeyaan markaan markay dad si ka soomisanayaan wax markay dadka ka soomisanayaan way dhameystan layaan هذا هو يقول الله بالنقاضي مرقي بلاية السودكتو تعموا صالحة وطالحة من الحرية من عام يلي هذا ما ينتهي عام يلي اسكيرتك معنى الواسدها وحدثنا من مالك وعن يحمل صعيد الله يسهرنا محمد بن كدر ومغل يقول صغري محمد بن كدر أم هستون وكوريا يقول صغري شيخ ومهستون أحب الله إله إلهي إلهي وجعله عبدنا الدون سمحا سعى نحبنا إن بعضوا وحيين من أيه إن تباع... إن إن قض... إن ويا يسمح سان حاضر ان ابتدع ان تاعهد واخ سو يiسلayo samhan san haddaban in in qaba hadu deen gudanayo samhan in qaba hadu deen qof ugu gudayo weeyaan samhan san haddaban in qad واي قال ما لقحوره فتغجل لن منكو يشتري قال ما لقحوره رحمه الله تعالى فتغجل لنن منكو يشتري الإبن الجيل سوى يفسنية أو الغنم أم أري أو البزة أم أقر أو الرقيقة أم أضامه أو شيء الشيء سوى يفسنية ومن العروض على أفتاكم عروض عروضك عروض له عروضه و آلات عروضه لو فن عروض عروض عروض لا يقانده فنونه حرفيه كامله عروضي عروضك يكون الجزاف فدودوب كما هذا في شيء شيء ومن كي ما كيكم يعد الله تلي عددا يعني وخوا كوادان خولها جلم يا ارغن يا لدن يا طرقن حداي لديه ما يو دودوب لكن سين حد دي شيء مرق شي مرق الا تيرو يا اوناهين اي ان لميسا وباان اما ان لميسا وباان شيغاس ادوب لو مغا قال مالك خوري ف رجل لن من خيو يقدي الرجل لن كلا سين يا سلتا طلب يبي او كي يو يبي له يسغا ولا حال قلقوه ما صاحبها نل كيسل حقيبه تن قيمه تنقيمها. فقال وير ان بيع تها الثمن اللاغتن الذي لغتا صممت تو بيان كو امرى فلك دينار حل qiimo bankuu sheegay haddii aad kusoo iibiso 1 diinaar baad leedahay qiimada bankuu sheegay haddii aad kusoo iibiso waxaad leedahay hal diinaar baad leedahay awshay ushay oo uu sameeyo magacaaba iyo lahuu isaga laba diinaar baad noqdee ya tarad bayaanalee warqanad ku yihiin warqalaab taas waa qiimeed waa intaa intaas hooyo qaado inta haddii aad kusoo iibiso waxa weeyaan qiimadeedu waa sidaa uu ee macna intaas leedahay وإن لم تبيعها هذا قد كو شيء لك شيء وخمكم حد هذا انت كو ييبن او مثلا هو قيمته 100 كومسن 100 كومسن تقباد ان بو شيء انه لا باس بذلك هرغه حدكم سون إذا سم فمن العقد مرخو مغعاب يبي او كو ييبي بيي لغتاس وسنا اجل ان ادوروا إذا معلومه ليقانو اذا باع مرخو يبي اخده وقادسه وان لم يبيعها دون ييبنا فلا شيء له قال مالك رحيمه الله تعالى ومثل ذلك كاسوك لو أحلمين أن يقول ارغجل لنك إنه إلاه إن قدرتني وهد هذا وعده على غلامه يعني هذا سوق من قلته وصاهشه على غلامه أدوان قيلا بقي بحثتي أو جئت الله تماد بجملي أو رقيه أشهر ردية بحثتي فلاك كذا انت ساكوا صناتي فهذا من باب الجعلي باب الجعال مكورة الفقية جعال من الفتي دي ويها ساد من باب الجعله وجوره ويياج جعلقه معناه واش لا ييلى جوعله وا ييلتان لفتيدا مركوا وجوره معناه هدو وليس من باب الاجاره باب الاجاره يكرك منها ولو كان من باب الاجاره حضوق باب الاجاره كرجل لهنا لم يصلحوا بنانين بويد وايه شيء مجهول وقفت ما ككرن كتا او جوجند إلا إجار بيع بيع بيعا وحشرطنيا أن يكون مغدورا على تسليمه إنه غفورني بكي طويلة لو بكرسه لكن هو حيث هذا هينبه أول مرقى السحوية لي بكرم مرقى دي الصورة قال معها سيدلتي باول إجارة بيعا لكن باب الجعانة ما قشى مرقى بيع بيع أمن ترابيعه قال مالك رحمه الله تعالى فامر جلن منك يخذ الصلعه طلب لسينه فيقال له لقد راني بئحا ايبي ولك كذا وكذا انت انتس اكو في كل دينار دينار خصا الشيء الشيء يسمى مغاوي فان ذلك لا يصح بنانو لانه كلما نقص دينار دينار مرخص ونقصامه من الصلعه طلب الصلعه وكانوا صامه نقصه وكانوا صامه من حق حقيسا الذي ذلك اس له مغاوي فهذا غرون كلاويه دغتان لا يدري ما او كم iyaana waxa weeye qofkii hadduu ku yiraahdo ruuxa alaabta ee bi diinaar ka samayn intaas aad ku dheedahay shaybuu magacaabay aruntaasi ma banaanuleya waxaanu banaanaynaa diinaar fi hadduu ma samayn ka nuqsaalo shaygi de xaqdi si wax nuqsaamayo somal ah ila waxa ugu diinaar qasay intaas uu ku imsoo qof qaatay imsoo qofki الله <سؤال> yeelay ma garoonay markha qofki markha waa la la dagay sheegii bay ulqaro bay markha noqaanaysa markha waa xaraam yahay taasina عن dadani maaliku uu u sheebii sugriyanow saalo uu weydiiye ثم je ku daya ku ku dhalaynaya bii aksamee in ka faro badan min ma taqaro ah bee intii uu ku soo karaysay faqaaruhu la baas midalkii inta aad buu wasna gaarina soo karaysatay waasi karaysay in xilayaga iyo laba labka dad ku si karaysay wax dhigan ma la guuleynayay kitab al-qardh wallahu aalam kitab